فتقول فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت لو وجدت مع أهل رجلا أذهبوا فأجيء بأربعة شهداء قال نعم النبي قال نعم قال له كلا كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيء كنت لأعاجله بالسيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول صاحبك صاحبو اسمعوا ما يقول صاحبكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير منه قلت وما الغيره والغيرة رجولة وإيمان والديوس لا يدخل جنة ربي ولم يأباها سعد يعني سعد ما رفض حكم الله ولم يأباها سعد يعني قضاء وحكما وإنما سبقت به غيرته وهذا علي رضي الله عنه يرى السواك على سغر فاطمة فيقول متوعدا هنئت هنئت يعود الأراك بشغرها ما خفت يعود الأراك أن أراك هنئت يعود الأراك بشغرها ما خفت يعود الأراك أن أراك لو كنت اهلا للقتال لقتلت لو كنت اهلا للقتال لقتل ما فاز مني يا سواك سواك والزبير وما ادراك ما الزبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء اركبه وهو الرسول اولى بالمؤمنين من ماذا من انفسهم صلى الله عليه وسلم والامين على الامه ديانه ودينا واعراضا اركب ليرحمها من ماذا من الشمس وبحر الظهير ثم هي اسماء اخت من اخت زوجه عائش فقالت فزكرت الزبير وغيرته فزكرت الزبير وغيرته فلم اركب فهذا امر رسول الله ذا الرسول يامر ان تركب لكن تذكر في ذلك غيره من الزوج كانها لتكن الغيره ايه اولا وتهون ماذا الشمس وتهون الشمس ولا قيمه لوحر الظهيره واسمع الى العربي الاول هذا العربي الاول رأى رجلا ينظر الى امرأته نظره ما اعجبته حال سيرها وسيرتها فذهب فطلقها اذا فطلقها فساله القوم فقال وتجتنب الاذ ورود ماء وتشتنب الأسد ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن في إذا رأت الكلاب ولغن في وهذا آخر جرد بذكره الروايات اشترى نظره إلى وجه امراته بخمس دينار أو قل قرابة ربع المليون بعملة الزمان مع أنها كانت نظرة حاجة وضرورة وقضاء لكنه امتنع ففاز بالغيرة ففاز بالغيرة ولم تضره الغرامة فاين سعد هذا الزمان الرجل يوم با ماشي مع مراته ولو قابله اخر المدام اهلا وسهلا لا حول ولا قوه الا بالله هذا رجل يغار واخر شوفت ام مراته أمام امام المراه تضع كل ما تستطيع وضعه من المساحيق وهو داخل وتخرج ان شاء الله خارجه طب ما تتاخريش وام تلف لف ونام يا عيني على الرقوله وسالس مراته رايحه على قاعده القهوه انا راح عند الدكتور بتاع النساء عشان اشوف اخبار مش طب ماشي تفضلي روحي يا رجل راح عند دكتور النساء ويبقى جالس البعيد على المقهى في في دياسه الضمنه والطاوله امراته راحت عندي دكتور تتكشف عليه ايه ده بالله هل هؤلاء وزني في سوق الرجوله ها خدهم تروح تبيعهم في سوق الخميس دول. ولا في سوق الجمعه اه والله مع الخشب التالف ومع مع الحمام والفراخ اللي بتتباع فين رجولة شوف في الرجل العربي يشتري نظره الى وجه امراه الرجل العربي شوف الحميه شوف اسماء تقول فذكرت الزبير ايه وغيرته ده الرسول بيقول له اركبي ده الرسول يا اسماء رضي الله عنك لكن هناك غيره هي غيره من غيره الزبير ولذلك انظر في التاريخ سقط هذا الديوس وصار عبره يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنتي وسقط مع دياسته كل شيء حتى رجلته مش قادر حتى يوجه لها اتهام مباشر ده بقول له ايه انك كنت من الخاطئين يعني حتى مش قادر يقول له ايه يعني يوجه الخطاب لها خاصة لا وبعدين يقول له انك ايدا عظيم بتمدحها كمان يعني خاف لا تزعل ففي الاخر يقول له انك ايدا عظيم نه من كيدكن ان ايدا كن ايه حتى مش أدري لها من كيدك خايف وقلي لا اتهم مباشر ولذلك سقطت الدنيا معه هذا الرجل وبعدها بعد قليل على طول تقدر اللي بيحتض وقال الملك وإني أرى سبع بقرات جاعت مصر وخربت الدنيا كلها معه بسبب ماذا هذه له هذه الدياسة المر الظاهره التي كان عليها هذا الرجل سعد بن عبادة رضي الله عنه بريئة سعد بن عبادة رضي الله عنه بريئة قلت وقد اتهم سعد رضي الله عنه شر التهمة بأنه لم يبايع أبا بكر وقال لهم لا أبايع حتى أقتل فلا يصلي بصلاة أبي بكر ولا يجمع معه يعني لا يصلي الجمعة وراءه ولا يحج حتى مات أبو بكر وقال ولده لأبي بكر بشير لا تحركوا هذا الأمر ما استقام لكم يعني سيبوا سعد فين في حاله من غير بيع لن هو مش هيبايع ولن يصلي معكم ولن ولن قلت جوابا الاول وهذه روايات الواقدي الكذاب وأبي مخنف الاخباري التالف ومن يصدق كذابا وإخباريا ثانيا ان ابا بكر قال لسعد رضي الله عنه في سقيفه بني الساعده اللي هي حصلت فيها البيعه لابي بكر قال يا سعد ولقد علمت او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت جالس يقول لا هذا الامر من قريش فقال سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الامراء أبعد هذا لا يبايع بعد أن صدق أبا بكر على مقالته وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت نحن الأزراء وأنتم الأمراء وقال له أبا بكر أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولاة هذا الأمر من قريش أكان سعد بعد هذا التصديق ليمتنع قلت حاشا عشاء يمتنع بعد هذا التصديق خاصة وقد قال نحن الوزراء وأنتم الأمراء وهذا أي ما إقرار ببيعة من بخلافة وإمارة أبي بكر سالسا أنه قد نقل الإجماع على بيعة أبي بكر وأن أحدا لم يتخلف عنها كما قال بعض السلف لقد كانت بيعة أبي بكر ماذا فلتا ولم يذكر أن احدا تخلف عنها سالسا ولا رابعا رابعا أن سعدا رضي الله عنه كان في بيعة استقيفة مريضا شيخا فانيا محطما لأن عمر دخل وهو ماذا وهو مزمل فقال من هذا الذي المزمل قالوا هذا سعد يوعك قلت فما كان لمثله أن يطمع في خلافه ولا إمارة ولا يتخلف عن بيعه وهو الشيخ الايه الشيخ الفاني والمريض الهالك رابعا خامسا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر وسعد وسعد يأبى ما يأبى المؤمنون لأنه أحدهم سادسا أن السابت في بيعة السقيفة تتابع الناس على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولم يذكر في الرواية الصحيحة تخلف أحد عن بيعة أبي بكر سابعا ولو تخلف سعد عن بيعة أبي بكر لطلبه أبو بكر كما طلب من عليا والزبير لأن أبو بكر لما كان على المنبر في اليوم الثاني نظر في الناس فقال أي أين ابن أبي طالب فذهبوا فأخبروا فجاء علي وقد خلن علي حتى جاء وهو ماذا وهو يلبسه ويضع عليه ثيابه فقال له أتشق عصا المؤمنين يا ابن أبي طالب قال لا تسريب عليك يا خليفة رسول الله فلو تخلف سعد لسأل عنه من أبو بكر خاص ان سعدا سيد قومه وطاعه قومه له قلت سابعا ولسامنا سامنا وقد صح ان الانصار بايعوا بايعوا ابا بكر لم يتخلفوا عن بيعتهم عن بيعته وما كان للأنصار أن يسبق ماذا ان يسبق سعدا في هذا وهو ماذا وهو كبيرهم وسيدهم والمطاع فيهم تاسعا ولم يظهر منه في المستقبل ما يدل على أن سعدا لم يبايع فإن قيل أنه لم يبايع بيعه لزوم يمكن هذا يعني إيه بيعه لزوم يعني بايع ابا بكر وعطاه سمع وطاعة ولكن لم يكن قريبا إيه منه كمثل مثلا عمر كمثل علي كمثل عثمان فلو قالوا هذا لقبل لكن نفي البيعة مطلقا لا قلت عاشرا ومواقف سعد رضي الله عنه الإيمانية وهو الذي سلم أبدا وأطاع أبدا والأنصار في كتاب ربي موصوفون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصه فالظن بامثال هؤلاء انهم لا يتخلفون عن بيعه ولا عن ولايه هذا رقم كم عاشرا هذا طيب طيب هذا القدر كافي هذه العشره اجوبه وبها ان شاء الله تعالى تسقط تهمة سعد رضي الله عنه من أنه لم يبايع وإنما بايع سعد كما بايع المؤمنون جميعا وذلك الظن به ونلتقي على خير في الغد إن شاء الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم